صام سو... تقيم الشطوف وحاد بين المناصب وشد الصلل لين بين اخوانكم ولا تذرو فرجات للشيطان الله اكبر الله اكبر الله. الله. الله. الحمد لله رب العالمين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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما طلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ فَعِلَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والمسك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن فعله أبنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر